الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله ربك سبحانه وتعالى قلتهم قلت ينافي كاينو دنديس سيد سي دنديتي ساتين جبي نساتين اول شنو بولش وكالشكر الحمد لله ابو الوالد سمته تنكا جرا قابج تو تنكا دينيا تن تنكا جرا قابج تو تدارن طولو شنو سيد كيف نستقبل شهر رمضان اديسوما اتتم تيسنا اتتم اديسوما ديسنا كاتبته ابو بريسين فضل الشيخ العلامه صالح بن فوزان الفوزان صالح بن فوزان البريسي ربي ان نريد بلشنا تو ي الانفاق في سبيل الله تولنم نتور باسينم نتور تولنم ني تول نميركر قلوه ايرق الله karka thonka jewa duoya asyikh salif ozan hafizullah maiya fa ala insaniya wajiba ya garbi na adami alla yaghliba hubul mali jilal ya karra banki tungu دوما يفعل الانسان واجبا يا غربل اعادبي الله ألا يغلب المال جيلل كرسي ندبسيني والشح بالمال والبخل بخيلي والشح بالمال كاردورجنو والبخل ها وبخيلي اتمداس يحرم نفسه من هذا المال اي يحرم نفسه من هذا المال يعني كرتل دنيته untuk inni iram faidi fi tunia faida randergetu karta of dogorti fa in hada almal sababukarritun aariyatun biyadihi karkanyaji ke وانت تنتجين ست كانني بوريليسيغرا فور افانكيتو ناكس دو كررتو اكم كردو تياتي بيد ديال كانكي كاجت يا موتانت تيتم وقت اتا الله له فرصه ابو جدي سبحانه وتعالى فرصه ستيكني في اي يتصدق منه كرتل صدقه سبافهدي جنان بربسي يدني ويقدم لنفسه امن النفس انت من هذا المال ملاتن دت صدقه اور گچ ا وجمعهو امندت وجيف و اوعهو امندت وتگور فانه سيذهب حقيقه كرسنوفتي هركه كسبلتي ويتركه او كرسنوفتي غفله ردوثا ويقول نفعه لغيري دوب گوميلي بماي دت لفتي ارفي لفتي كرسن يا ات وتنگور تو وتنگور تو وتنگور aysa jaga ka sambabu do tum a shobagunum cheta ha im rabbiku subhanahu wa ta'ala do har kasasi balaysa aw ghafladu ta malatin dudinne wa yakunu naf'uhu li ghairi hi manufaishana mabiddu faydi fitani wa wa wa hi hisabu shiyane kull sirti ifti karrilme dagibit faydi finnu فكيف يهرم الانسان نفسه دون بنعاده اتم؟ نفس الشيء دغورتي كرسون الرفيد فنو الشيء اتم نفس الشيء دغورتي ولماذا يجمع هذا المال؟ ما نفكر تن وجيبسان وهو يعلم ان لله بك بنادم ان انه مرتحل انين غودانا انه مرتحل انين غودانا ها غودان وانا اولى انفق من هذا المال كرتول لواتا تكف دور الدبرسيتا كهن باشين ها سينكر كارتو الا ما قدمه لنفسي الا والذي افدر دبرسي قبل موتي قبل سنوين او بعد موتي او ما يلبوتيت لكس كصدقه جاريه اقصدك اتولي جيمتو تجري عليه كرسون صدقه كسباف النفل ودغوره العلوم تاع ربي مايا وما تقذبوا لانفسكم من خير تجدونه عند الله اول بتاخير يتاسف در دبرس واغف باسته تجدونه عند الله وقتين قر تنفول وقتو نغارث بما قدمه وأنني أفضر دبرس وما أخر يوأنني ما يئفلكس رب القدوس سبحانه وتعالى إتمام وأنني أفضر دبرس وأنك ناتي أكنت تأخيره وما أخر يوأن خيراتك ما يئفلك فتني تأكدت تأكدتي آه و شراتات أفضر دبرستي يا ربي سيتي وهو شراتات ما يئفلك فتني ربي سيتي نغرتها تناه رب القدوس سبحانه وتعالى مايا إنا نحن نحيي الموتى حقيقن ما يتنغويك يا ما لب جرير التنا ونكتب امنا الرب الرئيسين ما قدموا ونشوف دور دراسه خيريه يتهمط وايربرسينه واثارهم ونشيه تقل يتهمط وتعيش ما يفلك ستين حيربرسينه دبره نوبره سيتجري تجري على بعد موت سيتي جيتي با يلوپو تي نبي مايا اذا مات ابن ادم نمني مالندو انقطع عمله عباده سكل نحچتي الا مي ثلاثه عباده سديج الله كيتا فايل صدقه جاريه صدقه تولي علم ينتفع به أو علم منفاق عبدو الرقمين الرفيد فت أو ولد صالح يدعو له او قربده سغو يول با باكسري توب على الشيطان صدقه جول دوون يا الشيخ صالح فوزان حفظه الله ثم ليعلم المسلم دو وبه يكون اسلاما ان الله جل وعلا واقض ديون اقض جل وعلا كل الرجل كن طيب اني قل لا يقبل الا طيب انكم بالون قل فلا يتصدق الانسان وشك كذا فلا يتصدق الانسان بن ادم تنباسني صدقه ام باسني مما حرام كان حراما وكان صدقه ام باسني من كسب خبيث أو كرات حجج افر رغت حجج النار رغت حجج افر رغت ام باسني فان ذلك كركس لا يقبل الله عز وجل رب سيرن بعض صدقه صدقه كره حراما كصفوت باست ربي ان كوبالو او صدقاته وجه حراما بدا ستكر من مال رديئ قليل نفعي رديئ قليل النفعي وكذلك امن لكم سن لا يتصدق الانسان بنادم تصدقه بافزني من مال رديئ كركري قليل نفعه تمنو فاشند كيوه انكرغدي كردقيو قليل نفعه يعني تمنو فاشند كيوه يعني تا اباتكن سننند يفرد فائر فانفيدكم ردي كرغدي اكشلينغيتوكو رينغيتوا سنم ابوراتكن مانكركار ها اسنفتي شنگامو لا فُ لَا تُصَدِّقُوا اللُّسَامَ مِنَ الْمَالِ الرَّدِيءِ يَا كَرَّغَالِي قَلِيلٌ مِنْ نَفْعِهِ تَمَنُّ فَاشِيَ الدَّقِيِّ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبُ غُدُو يَا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِلُوا ولاستم بعاخيه بي بعاخيه اسين فيو انفدتنه مالسنت كنكرت قافا كس الا ان تغمل فيه الا رد نسلتن لكس دو كر بي جقفو كرما مو قافو صدقه مو صدقه قافو وات او سغالش عففا ها فيتو فيتفف تفف ا كوماند ترسا دو ابو ديولا تيمم الخبيث منه توفقون قرجعفوني يوفتني امباسينا يا اريد حكومه نا يقفا اريد كوبال ها ولا تيمم الخبيث منه قرجعفوني يوفتني امباسينا منه توفقون قرجعفوا كسامباسينا ولست بياخذه اثناء فيه <تصفيق> يفيد تنو ما ليس كني كرتيا فوقاسي الا تغمد فيه الا ردنس كن لكسي دو الخبيث المراد منه الردي الذي ليس المراد به الحرام دويا الخبيث الشيخ صالح فوزان حفظه الله ويا الخبيث المراد به هنا والخبث معنى الشمبريثنكس الرديء والغدي في الردي والغدي ليس المراد به الحرام مقصود يشانن ور حرام واتميا اي واذا كان لا يريد هذا sagale mudaf musalamun ispaye jeteshya tarisha tahman namba yadabarte akubso ndufte daga qoda yeso namawoles mara kudde kudde jirtu onga simakun sikozadita ve hamano enama doka kasa gorema tasadagabafit shitu haramu manake inama angamesi inama ballesi qafot ذوبثن ونجل بافن ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ايوه لا يريدوا التلغرات رايت تصدقوا وقد نها الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث من توفقون ابو جود في الدورك ولا تيمموا الخبيث كرشافون يفتنهم باسينا هاي فلا يتصدقوا من الثياب الا بما يرى انه متقطع ومتمزق. يعني فلا يتصدق من الثياب وييسكس صدقه لباسه ابدا إلا بما يرى الا ما لن درلك سي انوم تقطع وينتم ومتمزق حتى ترساته ولا يصل للنفس نمد البيح كايته أو يسلم مدة قليله او مدة قليله طميتها كذلك الطعام سغلين تاكسيدي لا يتصدق إلا بالطعام الذي لا ترغبه النفوس سغلين باسني سغل النفس سيوفينيا ا سغليني كاجيت نفسي صافي ندر تاكنا باسا و ويا نويته ترساسو او يا اني وينك جيتينار وينتو ارماغراس جيتو فيدانكبدو تاكسباسه وسغليني سغليني نيفل <سؤال> هذا لا يكون صدقه يا الشيخ صالح فوزان حفظه الله مايا اشنتوندت صدقه حيراتو اتيوم غدي باسوم وومس الحركه سوف باسلكسي تخلصت يعني هذا لا يف عند الله عز قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا ربما يا لن تنالوا البر دنتين دسمين درغتين ادوا قدو ها دن دايتي ني بارى بارو مين درگيتيني حتى توفقوا مما تويبوا پکون نسفيتن باسيت واقفتيني ملك ريفو باروم درگيتيني او دن سن درن سوم درگيتيني طيب وقال تعالى رب قديم ويا ويطعمون الطعام لحبي على حبه فينيشيه ها هي مسكينا مسكيني بولچيتي يوم 택알 볼치تي اموت على حبي فيليشياتي دو ربك جو سبحانه وتعالى ما يلن تعالى البر درس مندر 게츄누 바رو 밀레힌 덜게츄누 حتى تنفقوا ما كان ثلثني باستين مما تحبون كرسل لله جلل طيب ايات ونوف بوت سابتوكوف بوت ابو طلحه ين ابو طلحه ور انصار يتور مدينه امو ان صفا اكثر الانصار بالمدينه مال ور مدينه كل اسد كركباينه كركباينه وكان احب اموالي اليه كرنين دبل جيلتين برهاين وكان مستقبله المسجد ورجوده قباله برهاء طيب وكان حب اموال الاله برها برحال قرن لله جليسين برها يعني ان اوررتم ما تنديا ووال بك سجادت يو ايلد كج دو وكان مستقبل المسجد اورتون في المسجد يدور الجتيري وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ ذِي فَسَاءٍ وَذُبَاغًا فِيهِ طِيبٌ طَيِّبٌ يعني وان تقول لشجر مما فيه طيب وان تقول لشجر النبي عليه الصلاه والسلام في قال انس عناس انس هدي سوني فلما نزلن ترى البر حتى توفق ما طيبن دساين دس ارجتن وبكاسهونسن فيت باسن قال ابو, طلح ابو طلح لن تنال البره دن ساي ندرجتنو دي حتى توفقوا وتحبونا بقايسم باس دونه سالي لا جيرت دو وني ابو طلحا وان احب اموالي كرن للجيل الدينين الى يغركنكي برها ورصني وانها اني هباسه الصني يورصني اني هباسه صدقه لله صدقه واغا باس ارجو بها برها دن ساي شيا واكر رايگدا وذخرها يؤكيباشيا عند الله تعالى غرواقا فدا يا رسول الله ايت اراك الله نبي عرصن برت فيد جيسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اني بخ بخ برخين يعني حد النبذ حد النبذ ذاك مال رابح حقيقه كرسون اكشلي جيتو تفائده وقد سمعته وانا antaj'alahu fil aqrabin wa ana ara antaj'ala fil aqrabin wa ana ara antaj'ala fil aqrabin nabi fil aqrabin in namatru kititi kitfida fa abu talha abu af'alu ya abu talha fi akaribihi. وقال ابو طلحه انكر سنديه ترون يسفي قودي وابن عمه يئلمان اب ابا اسى لمان عبد قوسه قودي رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين ذبا برذا فايذ نركم ما فايذ صدقه باساسيه ابو طلحه لكن اورسائي لكل و قباس ذب نبيون يلين برئس فايت كاي nabin nabi. hada nabdiha faul tenera wadina amoni le wonna dargay kartana mothu namiyotanti koori namiyotanti abotal hande ke meydan namiyusati koori leke ilman ubule abaisa kullimata leke ba faham وَاَتِ الصَّدَقَةَ بَافَتْ وَنْجُلِّ بَاسْ اَكْسِلْ عَجَلْ كَنكَي كُجُورَا دُوَابُ گُدْوَايِ دِوِكَ سُنْيَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سَگَلِ دَگَابَاسِتِي وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ سَگَلِ دَگِيتْ كَنْنِچِي عَلَى فُقِرِ مِسْكِينِ شِيَتِي فِينِشِيَتِي مِسْكِينَة مِسْكِينِ كَنِ دِيفِ وَيَتِيمَان نَمِيَتِيمَان لِكَنِ ولانفسهم يدعمون من الطعام سغاليد دغيد كنفي الذين يريدونه لانفسهم دغشين نفسيه يتفيل ويحبون كشنجل ولكن يقدمون محبه لله على محبه انفسهم سغاليش ونشين مالشين باسي الله اجلي الواقع تنافس باسيه ولا محبه انفسهم يفد نفسيه تناف رب مايا لا تنالوا البر لن تنالوا برا دسائلدركتنوا حتى تنفقوا مما تحبون فقط اسن باسيته ونسن فتن وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ويوت اسن باسيته كل شيء ربك الجد سبحانه وتعالى دوبا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ووجدوا ان تنالوا البر مندركتنوا اودن سمندر جتنو وفق اس ام باسيتم مما تحبون والنس للجهه وما اتفقوا من شيء فإن الله به عليم ووالبتي سمباز ربي قدوس سبحانه وتعالى بها وهذا هو الذي ينبغي للنساء ان ينفق منه دبان بنادم يوتين اذا كركن كرقل لباس فلن وهو الشيء النافي ومن مفغض ولا سيما اذا كانت نفسه تحب سانا سانا من ونسو تنفسن تنليل لفيك تاكسي باسيري تصدق به ونفسو تحبه مباستا غير كون نفسن تنحفيتي فهذا دليل على ايمانه يشنت دليل تو شاكي دليل غديوني تا ايماني تنت هبسيف امو و نذين فين الله عز امنن رادي واقا ودرد برسي عز وجل كما قال جل وعلا ان الاصار ويثرون على فسهم نفسي شل كفتي ها دق ابي ولو كان بهم خصاصا ويشن وسن هاجر رقابتي وما يقى شح نفسه ابب بخيل النفس سئل الرفدوريا وما يقى شح نفسه ابب بخيل النفس سئل الرفدورق فاولئك هم المفلحون بودلد النبي فالبودله كنسي دوبا اصحاب الدورات نفسي شال كفته لم ديبو تردا يجون سولم في امو فدوغته لم دبيت كن الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى وكلنا ربي قدوس سبحانه وتعالى نمول بو قدجلت لما يحب ويرضى والنفت ونني ركما وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم